بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بنجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم نون فستبصر ويبصرون بِأَيِّكُمُ المفتون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 سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَفْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ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 فَلَمَّا رَأوُهَا قَالُوا إِنَّا لَظَالُونَ بَلْنَحْنُ مَحْرُومُنَ قَالَ أَوْسَطُمُ أَلَمْ أَقُلَ لَكُمْ لَوْلا تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ قبل بعضهم على بعض يتلاوون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون فذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين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 فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون, ويقولون إِنَّهُ لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين